السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه تحدثنا أمس عن النوعين الأولين من الأسماء المرفوعة فتحدثنا عن الفاعل ثم تحدثنا عن المفعول الذي لم يسمى فاعله او ما يسمى نائب الفاعل والفاعل كما سبق اسم مرفوع مذكور قبله فعله هو الاسم المرفوع الذي سبقه فعل او الفاعل هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل او قام به الفعل وهو نوعان ظاهر ومضمر والظاهر الذي يدل على معناه دون حاجة الى قرينه الخطاب او التكلم او الغيبة والمدمر محتاج في الدلالة على معناه الى احدى هذه الدلالات دلاله التكلم او الخطاب او الغيب ونائب الفاعل هو المفعول الذي حل محل الفاعل بعد حذفه اسم المرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه وهو نوعان كذلك ظاهر ومضمر والمضمر كما سبق تاء الفاعل ن الفاعلين واو الجماعة الف الاثنين نون النسوة ياء المخاطبة ومنها ما يختص بالماضي تاء الفاعل وما الفاعلين ومنها ما يختص بالمضارع والامر ك ياء المخاطبة ومنها ما يشترك بين الأفعال الثلاثة ألف اثنين والجماعة ونون النسو كذلك الضمير هو في مثل قولك محمد فاهم الدرس الفاعل مستتر تقديره هو وهند كتبت واجبها الفاعل هنا مستتر تقديره هي وكذلك انا في مثل قولك افهم الدرس الان افهم انا وانت في مثل قولك تفهم الدرس الان تفهم انت وهكذا وتحدثنا عن التغييرات التي تحدث في الجملة عند حذف الفاعل وحلول المفعول به محله فالفعل الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل اخره والفعل المضارع يضم اوله ويفتح ما قبل اخره هذا مع حذف الفاعل والمجيء بالمفعول به ووضعه مكان الفاعل المحذوف حديثنا الان عن نوعين اخرين من الاسماء المرفوعه وهما المبتدا والخبر المبتدا والخبر قال محمد بن اجل الروم المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه المبتدا نعم هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه اي المسند الى المبتدا نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. المبتدا اسم مرفوع مجرد من العوامل اللفظيه يعني لم يسبق بفعل لم يسبق بفعل. ثم هو يأتي في صدر الجملة هذا الاصل فيه لما قلنا اسم خرج بذلك الفعل والحرف ولما قلنا مرفوع خرج المنصوب والمجرور ولما قلنا العاري عن العوامل اللفظية خرج الفاعل لان الفاعل يسبق بفعل وخرج نائب الفاعل لانه يسبق بفعل حذف فاعله وحل مفعوله محل الفاعل المحذوف انما المبتدا عاري عاري عن تلك العوامل لا ولا كان او احدى اخواتها هو عري من تلك العوامل اللفظيه فحينئذ نقول مبتدأ فحينئذ نقول مبتدا. ومثل قال نحو قولك زيد قائم زيد زيد زيد اسم مرفوع وجاء في صدر الجملة وتجرد من العوامل اللفظيه فليس هناك فعل قبل كلمة زيد ليس هناك كان او احدى اخواتها ليس هناك ان او احدى قواتها تجرد تخلص من العوامل اللفظيه فلذلك هو مبتدا والخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا لما قال المسند اليه اي الذي اسند الى المبتدا اسم مرفوع يلي المبتدا ياتي بعده يخبر عن المبتدا يخبر عنه يحكم عليه بحكم ما هذا معنى الاسناد الاسناد اضافه شيء او نفيه عن المبتدا تضيف شيئا الى المبتدا او تنفيه عنه محمد حاضر هنا اسندت كلمة حاضر الى محمد حكمت عليه بالحضور محمد غائب كلمة غائب حكم اسندته الى محمد فحكمت هنا على محمد بالغياب فالخبر هو اسم مرفوع مسند الى المبتدا مسند الى المبتدا اي يثبت حكما او ينفيه عن المبتدا يثبت للمبتدا حكما او ينفيه عنه هذا معنى الاسناد اثبات الحكم او نفيه نحو قولك زيد قائم مبتدا خبر الزيدان قائمان الزيدون قائمون مثل لك بثلاث جمل وكما ترى المبتدأ فيها اسم ظاهر اسم ظاهر قد يكون المبتدأ ضميرا أنت مسلم أنت مسلم وقد يكون المبتدأ اسما ظاهرا ولكنه اسم غير صريح كما اخذنا بالامس في الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا لما تمثل فتقول يسرني نجاحك نجاح هذا اسم ظاهر صريح يسرني أن تنجح هذا إيه؟ فاعل مؤول مصدر مؤول كذلك المبتدا قد يكون اسما صريحة وقد يكون مصدرا مؤولا تقول مثلا لرجل مريض مرضا خفيفا صيامك خير من فطر صيامك خير من فطرك صيامك مبتدا ويمكن ان تاتي به مؤولا فتقول ان تصوم خير من فطرك او خير من ان تفطر وعليه قوله تعالى وان تصوم خير لكم تقدير الكلام وصيامكم خير لكم صيام مبتدا وخير قبر وقوله تعالى وأن تعفو اقرب للتقوى وأن تعفو اي وعفوكم اقرب للتقوى طيب تلاحظ ايضا من خلال الامثله الثلاثه التي مثل بها ابن اجروم ان الخبر لابد ان يطابق المبتدا قال زيد قائم الزيدان قائمان الزيدون قائمون الخبر هو كما قال ابن مالك هو الجزء المتم الفائده يعني مع المبتدا يتمم الفائده يتم الكلام وحين يحسن السكوت على ذلك لا بد ان يكون الخبر موافقا للمبتدا مطابقا له في العدد والنوع فلما تقول زيد تقول قائم ولا يصح ان تقول زيد قائمة لا يصح ولا يصح ان تقول زيد قائمان هذا غير صحيح انما مفرد مع مفرد والمذكر مع المذكر طيب هند قائمة مفرد مؤنث مع مفرد مؤنث الزيدان قائمان مثنى مذكر مع مثنى مذكر. والهندان قائمتان مثنى مؤنث مع مثنى مؤنث الزيدون قائمون والهندات قائمات فلا بد ان يطابق الخبر المبتدا في العدد والنوع العدد الافراد والتثنيه والجمع والنوع التذكير والتانيث هذا الكلام واضح واضح نعم الهندات قائمة لا ان الهندات جمع لعاقل فلا بد من جمع من جمع الخبر انما يجوز في جمع التكسير في جمع التكسير لعاقل او لغير عاقل ان تفرد وان تجمع فتقول الرجال قائمون والرجال قائمه يصح هذا التلاميذ حاضرون التلاميذ حاضرة هذا شيء كذلك جمع التكسير لمؤنث الهنود حاضرات الهنود حاضرة وجمع التكسير لغير العاقل تخبر عنه بالمفرد الاشجار مثمرة هذا الاحسن والافصح وان جمعت فصحيح الاشجار مثمرات ولكن الاحسن مثمرة واضح نعم يمكن ان يعرف الخبر وذلك لمعنى بلاغي وهو افاده الحصر ومنه قوله تعالى الله الصمد الله الصمد الله مبتدا الصمد خبر لا شك أن هناك فارقا كبيرا عند صاحب الذوق اللغوي بين الله صمد والله الصمد الله صمد إذا غير صمد الله صمد وفلان صابت لما لم الله الصمد بالالف واللام هذا حصر، وعلى ذلك آيات كثيرة، وأولئك هم المفلحون. دعك منهم هم هذا ضمير فصل لتوكيد الحصر والقصر. تقدير الكلام أولئك مفلحون، إذا هناك مفلحون غيرهم ولكن أولئك المفلحون حصرت الفلاح في أولئك. ثم زدت الحصر حصرا بالضمير هم أولئك هم المفلحون واولئك هم الفائزون مثلا نعم واضح يا شباب تفهم الكلام هل تفهم هذا الكلام تفهمه طيب نعم اشتراط نعم لا لا يغني عن كلمة مرفوع لأنه ممكن يأتي عامل وينصبه إن الله ها. يعني تريد أن تقول مجرد عن العوامل يغني عن كلمة مرفوع لا لأنك قد تجد اسما منصوبا في أول الكلام ها طيب مع... اذا لابد ان يكون مرفوعا لا هو كلمة مرفوع يعني تعطي تعطي التعريف تحديدا تعطيه تحديدا لنا كما قلت قد تجد قد تجد اسم المنصوب في اول الكلام اياك نعبده الله اساله ان يوفقنا واياك الله مفعول به للفعل اسال طيب لو قلنا الله اساله الله اساله الله مبتدا طيب ويصح ان تقول الله اساله وهنا كله تنازع واشتغال والسماء بنيناها اسم ظاهر وضمير وعمل فيهما فعل واحد فكلمه مرفوع تخرجك من هذا الباب والله اعلم من اين اتت تلك الورقه ها؟ انت آه. خطك جميل ولغتك ما معنى <تصفيق> مصدرا مؤولا على الحكاية حكاها هكذا وسمعها سمعها ان يقول مصدرا مؤولا فحكاها هذا له وجه طيب مؤولا همزه على الف ام على واو ها هو يعني كمنه جار لنا في القرية قرية وجوار قريتنا فأدافع عنه صح مؤولا همزه عليه على واو مو مو نعم المصدر المؤول هو ما يتكون من ان والفعل ان والفعل او ما والفعل ما والفعل او ان والفعل ان تصدق خير لك كانك تقول صدقك خير لك ما تصنع ما تصنع يفيدك كأنك قلت صنعك يفيدك هكذا واضح ما والفعل او ان والفعل هذا معنى المصدر المؤول طيب الكلام واضح نكمل قال ابن عاج الروم والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره زيد قائم الزيدان الزيدون طيب هنا فائدة زيادة في المعنى زيد قائم من غير ألف ولم زيد فلما ثنى قال الزيدان ولما جمع قال الزيدون هذه فائدة وهي أن العلم الاسم العلم زيد محمد احمد عمر عثمان الاسم العلم اذا ثني او جمع خرج من العلميه فاصبح نكرة فلا بد ان يعرف يعرف هو قبل ذلك كان معرفا بالعلميه لانه علم انت الان لما ثنيت او جمعت حذفت منه حذف منه ضاع منه العلميه فإذا تعرفه بالالف ولا فتقول الزيدان أو الزيد وكذلك في المؤنث هند عند التفاية تقول الهندان الهندات قال فالظاهر ما تقدم ذكره مثل ايه زيد زيد والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنتي وأنت. وأنتما وأنتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك المبتدا الذي يكون مضمرا هو اثنى عشر لفظة اثنتا عشرة كلمة انا للمفرد المتكلم المذكر او المؤنث المفرد المتكلم المذكر او المؤنث يقول انا يعني الرجل المتكلم يقول انا المرأة المتكلمة طبعا رجل او شاب او فاتة او طفل ايا كان اذ ذكر او الانس نحن للمتكلم المعظم نفسه او معه غيره نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن هنا ضمير لواحد وهو الله سبحانه وتعالى ولكن هذا على سبيل التعظيم لان نحن للجمع للمثنى او الجمع فالواحد المعظم نفسه يقول نحن الواحد المتكلم اثنان او ثلاثة مذكر او مؤنث يقولون نحن انا ونحن للمتكلم للمخاطب خمسة انت للمفرد المذكر انت بكسر التاء دون اشباعها لا تقل انت انت تاء مكسور للمفردة المؤنثة أنتما للمثنى المذكر والمؤنث. أنتم لجمع المذكر. انتن لجمع المؤنث. هذه الخمسة للمخاطب. هذه الخمسة للمخاطب تخاطب بها. فلو خاطبت واحدا انت أنت. إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. انت واحده انت اثنان اثنتان تقول لهما انتما وهكذا انتم وانتم للغائب هو وهي هو وهي هو للمفرد المذكر هي للمفردة المؤنثة الغائبة هما للمثنى المذكر او المؤنث هم لجمع المذكر هن لجمع المؤنث واضح في بعض الناس مش دون استئذان وهذا سوء ادب هذا سوء ادب نحن قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك الدرس التالي في اقسام الخبر اقسام الخبر قلت ان الخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدى اسم المرفوع مسند الى المبتدى هذا الاسم المرفوع قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة يعني في الامثله السابقة زيد قائم انا قائم كلمة قائم خبر وهي كلمة مفردة كلمة مفردة طيب انت تفهم الدرس انت تفهم الدرس انت هذا مبتدا ظاهر ولا مضمر انت ظاهر ولا مضمر ها ظاهر فين بقى ضمير انت ضمير صح يعني مضمر على قول من هو مضمر ضمير هو من ناحيه الظهور والخفاء هو ظاهر ولكن هو اسم ظاهر ولا اسم ضمير اسم مضمر اسم مضمر خلاص الخبر قد يكون كلمة واحدة او كلمات تؤدي معنى كلمة تعتبر كلمة واحدة انت طيب نبتبأ خبر انت طيب القلب طيب القلب كانها كلمة واحدة هذا خبر مفرد وقد يكون الخبر جملة لما اقول انت صلاه مدد مدد مدد مدد مدد مدد هو كويس طيب اه ماشي لما اقول انت تفهم الدرس انت مبتدئ تفهم ما اعراب كلمة تفهم فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بناصب ولا جازم واعلامة رفع الضمة الظاهره صح الكلام طيب تفهم الدرس اين فاعل الفعل تفهم تفهم انت إذن والفاعل ضغير مستتر تقدير أنت الدرس مفاول بك إذن معك الآن جملة تفهم الدرس هذه الجملة هي خبر أنت اذا الخبر هنا ليس كلمة مفردة لو قلنا أنت فاهم أنت فاهم أنت فهام كثير الفهم أو أنت فهم كلمة فهم او فهم هذا اسم مفرد خبر مفرد طيب انما لما اقول انت تفهم الدرس الخبر هنا جمله جمله فعلي طيب انت فهمك سريع انت فهمك سريع انت مبتدا صح طيب فهمك هل يصح أن اسكت لو قلنا الخبر هو الاسم المفرد هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا أنت فهمك هل أنت تسند كلمة فهمك إلى أنت يعني تحكم بكلمة فهمك على كلمة أنت إذا ليست خبرا وليست جزءا متم للفائدة الخبر والخبر الجزء المتم الفائدة هل يصح أن تقول أنت فهمك وتسكت لا لما أنت فهمك سريع أنت مبتدا فهم مبتدا ثاني فهم مبتدأ ثاني وسريع خبر للمبتدا الثاني أنت حكمت على الفهم بالسرعة لم تحكم على أنت انا ما اريد ان اخبر عنك انك سريع انا اريد ان اخبر عن فهمك وليس انت فسريع خبر لمن لانت ولا لفهم لفهمك لفه. سريع مبتدا خبر جمله اسميه هذه الجمله هي خبر انت واضح ابوك طيب مبتدا وخبر مفرد ابوك طابت نفسه طابت نفسه فعل وفاعل جمله فعل خبر و جملة فعلية جملة فعلي. طيب ابوك نفسه طيبة ينفع تقول انت ابوك طيبة لا ابوك نفسه لا اذا الكلام لا زال ناقص ابوك مبتدا نفسه طيبه جمله اسميه خبر جملة اسمية خبر واضح طيب والنوع الثالث هو الخبر شبه الجملة ابوك في البيت في البيت هل في البيت اسم مفرد جر ومجرور طيب في البيت جملة ليس جملة وانما الجر والمجرور عند النحا قال شبه جملة ابوك فوق المنزل فوق ظرف مكان فاذا كان الخبر جارا ومجرورا او ظرفا فهذا هو النوع الثالث وهو شبه الجملة شبه الجمله قال ابن اجروم والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم قائم كلمة واحدة ما معنى خبر مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة ليس جملة اسمية مبتدأا وخبرا ولا جملة فعلية فعل وفاعل ولا شبه جملة حرف جر مجرور او ظرف مضاف اليه لا مفرد كلمة او كلمتان في حقيقة الامر تؤديان عمل كلمه واحده قال وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره كما قلت سابقا هو يطلب عندما يريد ويختصر عندما يريد لا يسير على طريقه واحدة يعني قال اربعه اشياء كان يمكن ان يقول جملة وشب جمل والخبر الجمله معروف الجمله اما اسميه واما فعليه إذا الكلام السابق يغنى عن اعادته هنا وشب الجمله معروف ان هو ظرف او حتى اذا لم يذكر قبل ذلك كان يمكن ان يمثل له فقال نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام ابوه وزيد جاريته ذاهبه زيد قائم هذا خبر مفرد زيد في الدار شبه جمله لا. جر مجرور في الدار زيد مبتدا في الدار جر مجرور زيد عندك هذا ظرف شبه جمله زيد مبتدا وعند ظرف منصوب وشبه الجمله في محل رفع خبر زيد واضح زيد قام ابوه حتى لو قلنا زيد قام زيد قام زيد مبتدا وقام فعل اين فاعله تقديره هو قام هو والجمله في محل رفع خبر زيد زيد قام ابوه قام ابوه هذه جمله فعليه خبر عن عن زيد نعم زيد جاريته ذاهبه زيد مبتدا جاريته ذاهبة كانك تقول جاريه زيد ذاهبه جاريه مبتدا وزيد مضاف اليه وذاهبة خبر المبتدا الجمله الاسميه في محل رفع خبر زيد خبر المبتدا الأول زيد نعم اكثر من مبتداي يعني زيد ابوه عمه مات آه. زيد ابوه عمه مات <تصفيق> وعلى هذا فقس عمه مات جمله اسميه وهي خبر للمبتدا الثاني ابوه ابوه عمه مات هذه الجمله الاسميه خبر للمبتدا الاول ماشي يصح ذلك سلام نعم هذه المسار لم نتعرف للمتعلق بالخبر المحذوف شبه الجمله هذه المسار الخلافيه هذا المسألة الخلافيه هل شبه الجمله نفسه الخبر ولا متعلق بمحذوف طيب هل المتعلق بالمحذوف هو الخبر ولا شبه الجمله طيب و المتعلق المحذوف هذا نقدره فعلا ولا اسما طيب نقدره كائنا ولا مستقرا ولا يكون ولا طيب إذا كل فعل ماضي والمضارع مضارع اختلفوا في ذلك طبعا مسألة قال ابن الروم والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام ابوه وزيد جاريته ذاهبه بقيت مساله وهي اذا كان الخبر جملة فلا بد من ضمير رابط اذا كان الخبر جمله اسميه او فعليه فلا بد من ضمير يربط جملة الخبر بالمبتدا وهذا الضمير يطابق المبتدا يعني زيد قام ابوه ابوه الهاء هند قام قام ابوها ضمير هذا الهاء الرابط زيد جاريته ذاهبه الضمير الرابط الهاء في كلمة جاريته طيب لو قلنا هند هند جاريتها طيب لو جئنا بمثنى فقلنا الولدان قام ابوهما الاولاد قام ابوهم البنات قامت امهن البنتان قامت امهما البنت قامت امها الولد قامت امه فلاحظ ان الضمير يطابق المبتدا الضمير الرابط الذي يربط جمله الخبر يطابق المبتدا هذا الكلام واضح طيب نريد نعمله ما اسمك ها عمران عم من ممنوع من الصرف. الذي يقول ولا أنت <تصفيق> الذي يقول كذا، وأنت الذي تقول كذا. صح هذا الذي يسأل عنه تقول ويقول نعم أنت مخاطر والذي غائب فإن راعيت الأول قلت أنت الذي تقول كذا وإن راعيت الثاني أنت الذي يقول كذا معه أنت الذي تقول تقول أنت أنت الذي يقول يقول هو يعود على الذي لا العائد موجود أنت الذي تقول الصدقة مثلا تقول فعل والفاعل تقديره أنت طيب أنت الذي يقول كذا يقول هو واضح؟ ولا مش واضح؟ ليه مش واضح؟ الجملة الاولى العائد تقديره انت ما قد يظهر وقد يستتر الذي غائب اسمه وصول للغائب اسمه وصول غائب الذي حضر هذا غائب فيمكن ان تراعي كلمة انت فتخاطب بكلمة تقول ويمكن ان تراعي كلمة الذي فتأتي بكلمة يقول للغائب القولان هذا وذاك صحيح هذا وذاك صحيح انت الذي تقول الذي هنا ليست خطاب هي للغائب ولكن انت مبتدا والذي خطا انت مبتدا والذي خضر تراعي أنت إذا رعيت كلمة أنت الخطاب ستأتي بصلة الموصول للمخاطب أنت الذي تقول كذا طيب الجمله الجملة الثانية أنت الذي يقول هنا لم تراعي كلمة أنت وإنما رعيت إن الذي للغائب فجئت بجملة الصلة الغائب أنت الذي يقول كذا ماشي وصلة وصلة لا هو اسم موصول للغائب واعرابه خبر انت الذي انت الذي تفعل كذا ما يخرج عن الغائب نعم يعني يعني بيصله او اعرب موصوله الجمله الاولى اسم موصول لا بد لا بد من صله واعرب فيرك يعني في جملة الثانيه لابد يعني من الله المستعان ماشي اذا هذا خارج المبتدا والخبر هذا متعلق بصله الموصول الرابط المتعلق بصله الموصول وليس الرابط المتعلق بالمبتدا والخبر اذا هذا بعد الدرس عشان الجماعة المبتدئين انت متعمق انت متعمق واصحابه العربية مبتدئون وهذا من البلاء نعمل ايه اه اه فهذه المسائل بين وين اما الاعاجم اه <تصفيق> اه انا قولي بس الله مستعب شعاد وشيخ احمد العاجم بس طيب لا مش هعاجل ان شاء الله لست معاجل بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن المبتدا والخبر ونوع نوع ليه الخبر المفرد والجمله وشبه الجمله نعم الى هنا سيأتي الاختبار الى هنا سياتي الاختبار من اول الكلام اللفظ المفيد بالوضع اللفظ المفيد المركب المفيد بالوضع العربي الى انواع الخبر مفرد وغير مفرد المتن ان شاء الله يحفظ ولكن يعني لن ياتي في اختبار في هذا الامتحان انما في الامتحان القادم سيكون فيه اختبار اتفقنا تفضل نعم هل هناك اسئله نعم اختصار سريع خذه من اخيك تسجيلات المبتدا اسم مرفوع ياتي في اول الجمله والخبر ياتي بعده يتمم المعنى اه ممدوح متاخر لا ليس عليك التقدم ماذا سر التقدم والتاخر هذا هو خبر مفرد وجملة وشيب جمله ممدوح متاخر مفرد ممدوح تاخر جمله ممدوح في البيت شبه جمله هذا هو سبحانك اللهم ان شاء